بالدموعي حنياتك حنياتك وللحوم زفيتك زفيتك بالدموعي حنياتك حنياتك وللحوم زفيتك زفيتك يا جسام يا جسام بدموعي حنيتك حنيتك وللحومة زفيتك زفيتك بدموعي حنيتك حنيتك وللحومة زفيتك بدموع علام يا جزام يا جزام بدموعي بدموعي حني ما شاء الله واللحامة زفية ما اسمع صوتك بعد روحي بدموعي بدموعي حنيتك وللحوم زفيتك دموع آلام يا جزام يا جزام شريدك بارك الله عكري بدموع حنيتك حنيتك وللحوم زفيتك زابيات الله والديك جزاكم الله خير هسه ما افتهم خاصه ليله اسم القاسم الحسن 13 بدموعي حنيتك حنيتك ليل حما زف دموع الا يا جزام يا بدموعي حنيتك, بدموع حنيتك لا تستعجل الاضم ليش تستعجل بعد روح وللحما زف بدموعي حميتك بدموعي حميتك حميتك ماشراء ماشراء كل الحمز في يدك دموعه لأم يا جسام دموعه لأم يا جسام يا جسام, يا جسام أعيدك المستهل بعد مرة بارك الله حتى تحظه جيدا بيد موعى حنياتك حنياتك للحام ذبياتك ذاب قلتوا ملك مبارك الله ابيك بيد موعى حنياتك حنياتك للحام ذبياتك وحالم يا جذا ميا بدموعي حنتك <تصفيق> انت وتلطم بدموعي حن انت وتلطم بعد روحي بارك الله بالحومه بعد على بعد بدموعي حني <ؤلف> للحام زفاك دموع العالم يا جزار يا ابني هذا لفابق دوم يا حلو لك صوب عادك بين دينك ذفافك مو من غيرك اريدن ذب بتك وداعك ذب بتك اصفاح وداعك له الساعه ربيتك, ربيتك توافيني ثانيات توافيني ثانيات <تصفيق> الهال ايام يا جزاام يا بدموع حن يااك بدموع حن للحوم <تصفيق> بعد على بعد بعد <تصفيق> <تصفيق> بس, بس سوالف ومواضيع ترى ما اسمع صوت بدموعي حن على نفسك والليل يا جسام دموع آلام يا جسام يا جسام ما منقال أحمد, أحمد الكعب, الكعب. يبني هذا اليوم يومك بوم شم مرعا ذراقك الحامة تتنطر زفافك قصرت لك ثوب عودت بيني لديناك دفاقك مو مثل غيرك زفتك تصبح وزاقك لهجة عربتك رب ايه ساعدني بعض روحي توافيني تانيتك لها الساعة رب بيتك لها الساعة ما شاء الله توافيني تانيتك لها يا جسام لها ما شاء الله, ماشاء الله. يا جهد بدموعي بدموعي حمي للحمد بدموعي بدموعي <تصفيق> حمي للبن حمي للحمد شوية الأخوة الميلوك مولي الله وعادية دموع آلام دموع, دموع يا جسام يا جسام قول يديك لمواع تحمل جوعل حزين وجمري زي و شام شاهدة روحي الحنينة وكي المصاب اللي يمرنة شما كبار يسهل غليانة بس مصاب الغاضرية بس مصاب الغاضرية هيا جيل احزان بينا هيا جيل احزان بينا شمشم عطفا ہے شم وچمحرہ عطفا كم حره ضموهك هل ضي اللام يا جسام يا جس يا جس بدموعي بدموعي حنيتك ويالقاسم كربلة كربلة ها بدموعي حنيتك موعى لام يا جسار يا جسار فادون بالخطر شاعر الشاب احمد الكعبي ولادك كم له ع مصيب حملك الحزين وچمريزي اوتعب فجيع شاهد روحي حنين وكل مصاب اللي يمرنا شمعك وريز ها علي بس مصافين وغاضري بس مصاب الغاظري هيا جي الأحزان بنا هيا جي الأحزان بنا شم شمع طفوه شم شمشم شم عا شمشم شم قره شم شم ضماها اي بدموعي حن ما شاء الله الليل حذب بدموعي بدموعي حن ما شاء الله للحام زفي دموع علام يا جسام دموع علام يا جسام يا, جسام يا, جسام يا وادي الغاوي لو عقد له بيل يا ابني وعدي الغاضريه لو وعدت ضي الفواط كم جسم اصباح حرميه موذر في حدي الظوارم مغسال حاته تغيرت من المعالي وما بوغت بين العين فرحه بس امل غير يا جاسم بس امان عيرسيك يا جاسم عماتك يا وليدي عماتك عيب يا شمعهتك يا وليدي عماتك عيب يا شمعهتك بدري التام يا جزام يا جزام بدموعي بدموعي حني دموع على دموع على يا دنيا صدروي الاكتاف فجاعني حاله حزني وضربت شه تدري وين فجعني حاله حسين في مرب وحده ضا وظير مغاوي مصري اهل وعادك هل ياب مراتك الكربلا وتغريف طلبتي والصلوه امات تحيا تنزل تفرج كربته شِد عنّا للحامة وجعنا بهم وما شِد عنّا شد يحزام يا تاج يا جزم بدموعي بدموعي حنيت للحرم بدموعي, بدموعي بدموعي بارك الله بي الله على حوائشكم جموع آلام خادم ممنوطت سدري والاكفان فجاعني حالتي حسيامي وغروب وحدضض وظر مغار مصرقاه اهل وصحابك وعادك إن هاليوم رادك الكربة لو تغرب طلبت وصلوا عمك تحيرت تنزلت فريت كربت تدعنا للحماد ما شاء الله ويجعينا بهم وما جت عنا جت بعد روح ليش تفخخ صوتك والله عجيب ويجعينا بهم شد حزام يا جسام شد شد يا جسام يا جسام يا مجموعي حن للحامه <تصفيق> بدموعي بدموعي <تصفيق> دموع عالم <تصفيق> بارك الله فيك يا جاد جمع الدين شوبا ن جاسم استرخصه بوليل المعار اما بيدموعي ودغه وبالقب كانوا النار وجاسم ايش ما حلى وسط الحوم بجدار يرتجي زوينات بهم يرتجي زوينات بهم بس لبوا اليمة الإمارة بسلم اللي ما عين على عدوان وعين على صوان عين على عدوان ما شاء الله وعين على صوان لا تهنوا يا اي بدموعي بدموعي حن فدوه فدوه لهاي اصوات الحسين والليل الحمر بدموعي <تصفيق> ما الله دموع عاد جاسم ستر خصي طول عما في دموعي واثغي وبالقضب كانوا النار وجاسمي شمح لي طليعت توسطي الحومي بجدار يرتجي زوي نادي بيهم فاسلبوا اليمة الإمارة عين على عدوانك ما شاء الله وعين على صيوانك عين على عدوانك عين على عدوانك بارك الله بك وعين على صيوانك وعين على صيوانك لا تنظام يا جسام لا تهنوا يا تج بدموعي بدموعي الله بي بدموعي بدموعي ما شاء الله الله يرضي حوايجك ومعالم يا جلاله بارك الله احسي, أحسي ناب اليمه والله الحادي نل جزن ضربا ومسيره فاطمه العالم في شف وحيدر كانه الروده هاشمي ونعقمن عشيره هاشمي ونقمل غشير والوالي بخيام به تتوجد والوالي بخيام تتوجد علامة يريد إسهام يا, يا جسام بس هل بيت جاو بدموعي حن للحامة بدموعي ما شاء الله مو عالم يا جسام يا جسام يا جسام بالخدمات ممنون ممنو وحسن نبليم يا أميري ما خلق ربني جدي الحادي وسرور نلتزم دربه ومسيره فاطمه امه الزهيه العالمي فيجب هي قديره حيدر هاشمي ونه اقمه والوالي بخيامك ستوجدال ما لا تتعلقون جوابا بعدين ما رجلك والوالي بخيامك ستوجدال ما يزهام يا القم القم بس يا جسام يا جبارك الله بك و سفجت ما تهن ورمل بين صعب جره و حامث تبني ابلا ثنب من خض بو ہے شم حاجین شانت مضیه و شم حاجین شانت مضیه بوسطہ الحماۃ اطفو او کربلا فدا میں سگو ہے او کربلا فدا میں سگو يا محنا باخبارك بدامي